أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ب س م ا ل ل الرحمن ل ه ا ر ح ي م أ ل ف ل ا را م ميم ت ل ك الكتاب آيات و ا ل ينزل إليك ذ ي م ن ربك الاسلاميه ح ق ولكن أكثر ل ن ا ي ؤ ن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 ويقول الذين كفروا لولا أ ن ز ل عليه ايه من ربه إ ن م ا أ ن ت منذر ولكل قوم ه ا د الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض ا ل أ ر ح ا م وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 والذين يدعون ب ه دونه لا يستجيبون له بشيء إ ل الا كباسط كفيه إ كباسط كفيه إ ل ى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال ولله يسجد من السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم, وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات و ا ل أ ر ض قل الله قل افاتخذتم من دونه أ و ل ي ا ء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 م ن ربك الحق كمن الحق ه و أ ع م ى إ ن م ا يتذكر أ و ل ن ا ب ا ل ذ ي ن يوفون بعهد ا ل ل ه و ل ا ي ن ق ض و ن ا ل م ي ث ا ق و ا ل ذ ي ن يصلون م ا أمر الله به أن ي و ا ل ش و ن ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ب ت غ ا ء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم, وأنفقوا مما رزقناهم سرا و ع ل ا ن ي ة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 ب م ا ص ب ر ت م ف ن ع من اجل د ن ا ك و ا ل ذ ي ن ا ن ق ض و ن ع ه د الله من ب ع ل ان ا ا ح د ه م ي اجل ان ا و ن احدى ا ل من اجل ان و ن ا ا ل ه من ا ل ن ا و ن ل ه من ا ج و ن ا ح د ل ا و ن ف ح د الله من ا ل ا ك و ن ا ح الله من اجل ان ا ك و ل ه من اجل ان ا و ن ا ح د ا ل ه من و د الله و ط ا ر ز ق لمن يشاء ويقدر وفرحوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا وما ا ل ح ي ا ة الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آ ي ه من ربه قل إ ن الله يضل من يشاء ويهدي إ ل ي ه من أنا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 ولا يزال الذين كفروا تصيبه بما صنعوا قارعه ة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 إ ن ز ل ل ي ك ومن ا ل أ ح ز ا ب من ينكر بعضه قل إ ن م ا أ م ر ت أ ن اعبد الله ولا أ ش ر ك به إ ل ي ه أ د ع و واليه مب وكذلك انزلناه حكما عربيا و ل ي ن اتبعت اهواه بعدما جاك من العلم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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإنما عليك, البلاغ فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا انا أ ناتي الأرض ن ن ق ص ه ا من أ ط ر ا ف ه ا و ا ل ل ه ي ح ك م ل ا م ع ق ب ل ح ك م ه و ه و س ر ي ع ا ل ح س ا ب و ق د م ك ر ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م ف ض ل ل ه ا ل م ك ر ج م ي ع ا ي ع ل م م ا ت ك س ب ك ل ن ف س ل ا يكون ا ك ا ل م ا ل ك ف ا ر ل من عقب ا ل د ا ر و ي ق و ل ك ف موسوعه ا ل ت م النابلسي للعلوم الاسلاميه